ان المجرمين في عذاب جهنم مقاليدون ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبرسون وما ظلمناهم وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين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 أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم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 إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فإنا يؤفكون وقيل يا ربي إنها صوم لا يؤمنون بطفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون